يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في ذلك لا لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أ إذا كنا ترابا أ لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد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 في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم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 نزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومن ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم أولئك لهم سوء الحساب جهنم وبئس المهاد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 118. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 113. ألا بذكر الله تطمئن القلوب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 افلم يياس الذين امنوا الا لو يشاء الله لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبه بما صنعوا قرعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله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 على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سمهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بالظاهر من القول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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وذريه وَمَا كَانَ لرسول أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرئنك بعض الذي نعدهم أو نتوفئنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب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 يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لَسْتَ مُرْسَلًا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب